وخلق منها زوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم لكم وأغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي, الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدساتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم أما بعد الاخوه الكرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم أو من خذلهم قال الإمام أحمد هم أهل الحديث والنووي يعقب في شرحه على هذا الحديث قال هم أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الأصول فحي هلا بمن ينشغل بالعلم ويحرص عليه قبل أن أبدأ أدهشني ورطة جاءت خاصة كانها قالت يعني أنت الآن تقول الأمة تحتاج لطلب العلم طب طلبة العلم الآن بتصهر على الكرة وغير الكرة والأخوات بتسهر بتنشغل بالطلب أو المذاكرة لحل الاختبارات فأنا أقول يعني إذا كان الأخ مثلا في بيته في تلفاز أو بطوليا بذلك كان بياكل مثلا أو كان في وقت هو منشغل بأمر معين لا بالدراسة أو بغيرها فنظر او اطلع إلى هذه المسائل في دقيقة في دقيقتين في ثلاث في خمس دقائق في عشر دقائق إن كان يتسامح او يقال له ما فعلت حراما لكن ما أنا قلت ما ينبغي لطالب العلم أن يعني وقته ينشغل بهذا أو يضيع وقته في هذا فإذا كان الإخوة اصلا بتسهر على ذلك فمن يسهر على الطلب قلت ان كانت المسألة كما قلت إن كان يأكل مثلا وما عنده شيء وهو يأكل يسمعه والأولى أنه يسمع أشرط علميه مثلا حتى يثبت ما عنده من العلم وحدث ذلك في بيته ثم تركهم وانشغل بمراجعة القرآن أو الاذكار أو انشغل بالكتب هذا أوله لكن كما قلت لا يتقصد أن يشاهد أو يضيع الأوقات في ذلك لا سيما وأن الأوقات بقضية بتضيع يعني أنا كنت أمشي في الشارع وجدت ثوره ليست بعدها صورة ان فيه شدة ماء من المغرب العشاء جاء أجلس مع أخوة يحرصون على الخير يسألون في مسائل طلب العلم جزاهم الله خيرا جلست معهم من المغرب العشاء في البيت نزلت صليت معهم العشاء وهم مشوا وأنا راجع فهلني ما رأيت معمتا كما قلت المسألة لا غرور ولا عجب إذا أنكر علينا كثير من الناس أننا ننشغل بالطلب وننشغل بغير الطلب أو بما يشوش علينا من الطلب كما قلت المسألة إن كانت في وقت معين وقت الرؤى له رآها مرة أو عشر دقائق أو خمس دقائق ما فيها شيء أنا لا أنكر على هذا أنا لا لا أحرمه حلالاً وما أدين الله به أقوله في وجه من كائنا من كان أقول هذا الدليل ولدي عنده دليل مخالف أتينا به حتى يعلمنا فنتعلم فقط فالغرض المقصود قال العلم لا ينبغي له أن يضيع وقته في هذه الأمور اليوم إن شاء الله نتكلم على القواعد الفقهية اليوم إن شاء الله نتكلم في القواعد الفقهيه وسندخل في قواعد المعاملات لكن قبلها هناك قاعده وهي قاعده اصوليه لكن صراحه هي تمس كثيرا في مسائل وابواب الفقه لا من الاطلاع عليها الا وهي قاعده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب المعنى أن الله جل في علاه إذا امر بشيء فقد أحب أن يرى هذا الشيء قد فعل واتمر به المكلف وإذا أمر بشيء فضمن قد أمر بكل السبل التي توصل إلى هذا الشيء وحرم كل السبل التي تمنع الوصول إلى هذا الشيء امر الله جل في علاه بأن يسارع المرء إذا سمع النداء يوم الجمعة إلى أن يسارع إلى المساجد حتى يقيم هذه الشعيرة الإسلامية صلاة الجمعة ولذلك يسر كل الطرق والوسائل التي توصل إلى هذا تحقيق هذا المطار وحرم كل الطرق والوسائل التي تقطع المر على أن يصل إلى ذلك فقد حرم البيع وقت النداء لمن شاغل يشغل المكلف على أن يذهب إلى صلاة الجمعة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وهذا من أبواب يعني الأوسعة منها الوسائل لها أحكام المقاصد الوسائل لا أحكام المقاصد، لكننا نقصد بذلك وهي قاعدة رسولية وتمر عليها أو نقول على القاعدة الفقصية الوسائل لا أحكام المقاصد. هذه القاعدة نقول كل, كل واجب لا يتم إلا بشيء معين فهذا الشيء يكون واجبا سواء كان شرطا أو كان سببا سواء كان شرطا أو كان سببا والسؤال هنا ما الفرق بين الشرط والسبب والصحيح الراجح أنه ما يفترقان ويفترقان يفترقان بان الشرط خارج مهية الشيء والسبب خارج مهية الشيء أما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم كالوضوء الصلاة لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم أما السبب بالضبط يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم هذا معنى السبب ودلالة ذلك قول الله تعالى أقم الصلاه لدلوك الشمس لدلوك الشمس فدلوك الشمس سبب لفرضيه الصلاه صلاه الظهر فقال اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل فكلما حدث الدلوك كلما قلنا بوجوب الصلاه يلزم من وجود الوجود ويلزم من عدمه العدم لبايده ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب سواء كان شرطا ام كان سببا المسائل التي تتعلم بهذه او الفروع على التعلق وتتفرع هذه القاعده المهمه رجل محمد تزوج هند وسعاد وحدث بين بينه وبين سعاد شيء وحدث بينه وبين هندي شيء فراجع نفسه في أوقات ثم طلق بعد بعدما تلقها نقول بقول الأحناف طلقها تلقى بائنة فبعدما تلقها طلق البائنة نسيه من طلق حدث له زهود في عقله فنسيه من طلق أطلق هند أم طلق سعاد هنا أراد أن يأتي واحدة منهن فدخل فوجد سعاد ووجد هند فوجد سعاد وجد هند فقال هذه التي تلقتها أم هذه التي تلقتها؟ وقف حيرة. فنقول الآن يجب عليك أمور. قال ما الذي يجب علي؟ قلنا يجب عليك ألا تأتي المحرم. يجب عليك ألا تنظر لمرأة أجنبية. يجب عليك ألا تأتي أجنبية. يجب عليك ألا تمس امراه أجنبية. قال ومن منهما الأجنبية؟ هند أم سعاد احتار واختلط الأمر عليه. قلنا أنت الآن محروم من الاثنين قال لما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش الواجب الواجب عدم البصر والنظر إلى امرأة أجنبية يعني واحدة من هم أو واحدة من هما أصبحت أجنبية عنهم فالواجب عدم النظر إليها الواجب عدم مسيسها الواجب عدم الاقتراب منها وهذا لا يمكن له إلا إذا امتنع عن الاثنين. صحيح, صحيح أم لا؟ في تصور المسألة هم تحل له وسعاد تحل له طلق هند أو طلق سعاد نسي من منهما طلقها والآن يريد أن يأتي واحدة منهما ما الذي يجب عليه يجب عليه أن يكف البصر عن المرأة الأجنبية التي تتعطى منه طلقه بائلة وعدم أن يمسها طب هذا الوجود كيف بترك إيش؟ بترخيص مرأتين لما لأنه اختلت عليه الأمر لو جاء بجانب هند جاءه في رأسي قال لا هي التي طلقتها لو جاء بجانب سعاد قال لا هي التي طلقتها إذا نقول له الذي يجب عليك الكف تكف عن بسنتين لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب من فروع هذه القاعدة أيضا لو عمل بعض المسلمين في بناية عمارة بناية وهذه البنية فيها طابق للمسلمين طابق لأهل الكتاب طابق للمسلمين طابق لأهل الكتاب فهي مخلطة بين أهل الاسلام وأهل الكفر قدر الله وأصيبت البناية بزرجال فوقعت البناية بأسريح على كل الوجود على من هم من أهل الاسلام وهم من أهل الكفر ما الذي يريب على أهل الاسلام ما الذي يريب دفن الجميع هذا الذي يريب أقول من الذي يجب على أهل الاسلام نعم تغسيل أهل الإسلام وتكفيل والصلاة هنا قام رجل فقال من ستفعل من ستكفل من ستغسل هذا مسلم أو هذا كافر أنت ما تعرف خلط الأمر عليه لا تعرف كيف أن تميز بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر نقول له الآن الذي يجب عليك ما هو يجب عليك أن تغسل المسلم وهذا واجب ولا سنة مؤكدة ولا هو مندوب ولا هو مباح واجب, واجب. تغسيل الميت واجب تعال أنت اللي أجبت غير اسم اتني الدليل واجب, واجب. تغسيل الميت واجب والصلاة عليه واجب يعني يأس من لم يفعل ذلك واجب فهات الدليل طب أحل عليكم هنا فرض كفاية صحيح أنا فرض كفاية حسنة ففرض الكفاية التغسيل والتكفين والصلاة والدفع فرض كفايه انتظر به البعض سقط عن الاخرين فقلنا الذي يجب عليك ان تغسل وتكفن وتصلي على المسلم وتدفنه طالما اعرف المسلم من الكافر قلنا لو القاعده تاتينا الان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب غسل الجميع وكفن الجميع وصلي على الجميع فقام رجل فأشكل علينا قال أصلي على كافر كيف أشفع في كافر والله قد نهى عن الشفاعة في الكافر والنبي نهى عن ذلك بل نهى هو عن ذلك فكيف أفعل أصلي على الكافر فالإجابة إيش هو ما لا يتم الواجب الا به ما ذلك ما لا يتم فهو واجب لا يتم تغسيل للمسلمين الا بتغسيل من معه فقلنا بوجوب التغسيل جميعا لا يتم الكفن إلا وهم معه قلنا بوجوب ذلك طب الصلاه هل سيصلي على الكافرين تقول ما لا يتم الواجب الا فهو واجب يعني يشفع بالكافرين ويصلي ظاهر الايات ايش احسن هذا الذي اريده وهو يصلي ينتوي ان هذه الصلاه على المسلم فقط ينتوي أن هذه الصلاة على المسلم فقط وهذه طبعا تظهر لنا تزوج رجل من أهل الكتاب امرأة من أوروبا امرأة نصرانية تزوجها وحملت ثم ماتت والحمل وإيش معها أين تدفن تدفن في مقابل المسلمين أم تدفن في مقابر الكافرين يصلى عليها ما لا يصلى عليها في وسط في الصحراء إن لم نستطع إلى ذلك سبيلا هو هذا لا يصلى عليها لأن الجنين في بطن أمي لكن لو قلنا على مشارف الولادة تسعة أشهر يصلى يصل والمقصود يصلى على الجنين المسألة الثالثة والفرح الثالث لذلك إذا صلى المكلف خلف الإمام وكان مسبوطا دخل في الراكعة الثالثة وهو يصلي والمشهور أن سترة الإمام أجيبه سطرة للمأموم فلما سلم الإمام فأصبح المأموم منفرداً أصبح منفرداً وهو يصلي كان يصلي بجانب ساريه عمود مثل هذا فكان يصلي بجانب السارية وأمامه الناس يمرون فخشي على صلاته بل خشي على الشيطان يمر من أمامه فأقصى عليه الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الفقيف وهو يصلي امشي إلى السارية فالرجل يصلي ويسبح وأذكر القراءة بصوت عالي أأمشي وفي داخلي أأمشي أمشي وأنا أصلي قلنا نعم امشي إلى السريح بل يجب عليك أن تمشي إلى السريح فلما انتهى من الصلاة قال فعلت ما قلت وأمرتني به لما أمرتني بذلك وشددت علي في الأمر قلنا له لأن الذي يجب عليك أن تصلي إلى سطرة لقول النبي أنه قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سطرة وهذا أمر وظاهر الأمر الوجوب بل قال منها وهذا الوجوب لا يتم لك ولا تستطيع أن تحققه إلا بالمشي إلى السارية فيالب عليك أن تمشي إلى السارية وهذا الذي قاله مالك في المدونة مالك في المدونة قال فإذا انفرم أو قال المصبوخ إذا قام يتم صلاته فأصبح منفردا فله أن يمشي إلى السارية وهذا الذي طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه عندما دخل فوجد رجلا يصلي منفردا إلى غير سترة فاخذه من أذنيه أخذه من أذنه فجره إلى السارية وجعل السارية سترة له هذا أيضا تقريرا لهذه القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب من هذه المسائل أيضا رجل سافر إلى ارض الحجاز يريد العمر وكان يسافر برا فجلت في الصحراء وقف يرتاح والسيارة ترتاح فدخل وقت صلاة الظهر أو صلاة العصر فبحث عن الماء فلم يجد ماء فماذا عليه سقطت الصلاة لان شرط الصلاة غير موجود خطأ فاحش الصلاة لا تسقط حتى ولو يعني عقله معه وكل الجسد لا يتحرك نقول يوم بعين برأطي وإلا بعينه فالصلاة لا تصفت طب ماذا يفعل قال ما أجد الماء ومن شروط الصلاة الماء ولا أجد ماء نقول له تيمم أحسن جاء ليتأمم ويضرب على الأرض فوجد رجلا معه زجاجات الماء يبيع هذا الماء بثمن, بثمن الحاضرة بنفس ثمن المثل يقول الزجاجة بخلصة جنيهات مثلا فماذا نقول له نقول يريب عليك أن ان تتوضا صحيح يجب عليك ان تتوضع لتصح صلاتك لان الصلاه مع وجود الماء لا تصح الا بهذه الطهارة وهو الماء قال الماء لا املك قلنا تملك ثمن الماء فان كنت تملك ثمن الماء فيجب عليك شراء الماء لا سيما ان كانت بثمن المثل من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كذلك إن كان في الصحراء أصبح عاريا سلق سارق سيابه وأصبح عاريا واجد رجلا يبيع هذه الملابس قلنا له يجب عليك أن تشتري هذه الملابس تسرى للعورة حتى تصح الصلاة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب القاعدة الثانية وهذه القاعدة في الصية وقد موهنا عليها في الفرق ولذلك قلنا نبينها للإخوة اليوم هي الميسور لا يسقط بالمعسور الميسور لا يسبل المعسوب. هذا ظلال هذه القاعدة. هذه القاعدة لها أصل أصيل من كتابنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في الكتاب قول الله تعالى واتقوا الله ما تطاعتم. وقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وساعه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال إذا أمرتكم بأم فأتوا منه ما تطاعتم. فالميسور لا يسبل معصور. فالإنسان المكلف كلف بأوامر وإن الله جل في علاه كلما شق الأمر على الناس كلما خفف فالميسور لا يصد هذه هي هذه القاعدة الفروع التي تتعلق بهذه القاعدة مثلا رجل كان في بيته ودخل عليه السارق. فسرق ما عنده من ملابس من فرش ما وجد شيئا وكان عاريا. كان في الحمام يغتسل فخرج عاريا، واراد الصلاة وخشي على ضياع الوقت ماذا يفعل؟ بحث في البيت باسره فما وجد إلا غطاء يستطيع أن يغطي به كتفيه ونصف البدن من فوق ويطرق باقي الأعضاء ظاهرة حتى العورة فماذا يفعل؟ نقول يشف عليك أو من المعصور أن تغطي كل. البدن ومن الميسور أن تغطي الكتفين أو تغطي السوأتين فماذا نقول نطبق القاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور ما يأتي رجل يقول له ماذا ستفعل إن غطيت الكتف فالسوأة ظاهرة إن غطيت السوأة فالكتف والبدن بأسره يعني غير مغطى تصل كذا والله يرحمك لأنك لا تستطيع أن تغطي كلية البدن قلنا هذا خطأ فاحش إذ الميسور لا يسقط بالمعصور إن كان يشوف ومن المعصور أن يغطي كل البدل نقول له لا يسقط الميسور من الميسور أن تغطي السوئتين فالاولى لك أن تغطي السوئتين لأن الميسور لا يسقط بالمعصور من أيضا من الانفروع لهذه القاعدة رجل من أوروبا أسلم فلما أسلم بعدما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله نسأل الله أن جميع الغرب يدخلون في الإسلام رحمة بهم ونسأل الله في علاه أن كل كافر يحفظه الله من النار وأن يدخل في الإسلام دخل في الإسلام فنطق بشهادتين فماذا علينا بعدما سمعنا الشهادتين ماذا علينا حريص سن لابد أن نبين له فرائض الإسلام ولا بد أن يتقبلها. وكان رجل بفضل الله بشوشا هينا لينا قال أقبل كل فرائض الإسلام قلنا أول أركان أول الفرائد الصلاة بعدما فعلت هذا الصلاة قال كيف أصلي قلنا الصلاة فيها القيام وفيها القعود وفيها الجلوس وفيها الركوع وفيها الرفع وفيها القراءة قال وما القراءة قل ما له الفاتحه فجلس يلقنه الرجل الفاتحه الحمد لله رب العالمين صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم اولا انها ايه من ايات الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرجل انطلق كالسهل وهو يتلقى هذه الايات ويقرأ هذه الايات لكن لما جاء على الايات الاخر ما استطاع ان يقرأ اياك نعبد اياك نستعين ما استطاع إلى ذلك سبيل نلقنه لا يتلقّد حفظ الايات الاول وما استطاع ان يحفظ هذه الايات الاخيرة فقام يصلي فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وركع ثم رفع وكان بجانبه رجل يصلي فلما انتهى قال له اتق الله ربك ارجع فصلي فانك لم تصل قال لذا لم اصلي قال انك لم تأتي بالركن الركين في هذه العبادة في هذه الصلاة وهي الفاتحة فقال الرجل لا احسن الا الذي قرأ فقلنا له لا تحسن ابدا الا هذه الايات قال نعم قلنا اذا الميسور لا يسقط بالمعصور إذا ما كنت تحفظ إلا هذه الآيات الثلاث عليك أن تقرأ هذه الآيات الثلاث وإن ترأت هذه الآيات الثلاث صبت صلاتك معناه لم يأتي الفاتحة لكن هو أتى بما استطاع من الفاتحة الطقو الله ما استطاع الميسور لا يسقط المعصور ما يأتي رجل يقول له إن كنت لا تحفظ آية واحدة أخيرا من الفاتحة فكل الفاتحة لا تقبل عليك ألا تقرأ الفاتحة لأنك ما تحفظ إلا الصواب نقول له لا الميسور لا يسقط بالمعصور ائتي بما استطعت وهذا التكليف عند ربي قال النبي قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وهذا وسعك الذي أتيت به فأنت مقبول عند ربي قال النبي تطبيقا للقاعدة الميسور لا يسقط بالمعصور لو كان رجلا يستطيع القيام فقام فقرى ثم أراد أن يركع ما استطاع إلى ذلك سبيلا اراد أن يسجد ما استطاع إلى ذلك سبيل فتأل المفتي فقال له يا بني أنت مريض لك أن تصلي مضدرعا لك أن تصلي مضدرعا صلي وتومئ برأسك فما رأيكم في هذه الفتوى قام وقرأ وجاء يركع ما استطاع جاء ليسجد ما استطاع قال إني مريض عندي عجل والطبيب قال ذلك فقال لو الرجل رفع عنك هذا الأمر وأسقط الله عنك هذه المسائل عليك أن تصلي مضرعا ثومئ برأسك أو تجلس على الكرسي ثومئ برأسك وصلاة تصعيح ما رأيكم في فتوى هذا المفتي الصلاة باطلة لا تصح الرجل عاجز ما استطاع ركوعا ولا استطاع تريودا احسنت لكن استطاع قياما فنقول له الميسور لا يسقط العسر عليك والمشقه في الركوع وفي الرفع وفي السجود لكن اليسر عليك في القيام فالميسور لا يسقط بالمعصور قم فصلي وكبر واقرأ ثم إذا أردت الركوع فعليك بالإيماء وأردت السجود فأخفض الإيماء أكثر يكون سجودا لك فهذه تدلك على أن هذه القاعدة بفضل من تنسير الله على العباد الميسور لا يسقط بالمعصور أيضا رجل شج في رأسه درب فتحت رأسه ثم الغرز وبعد ذلك الشاش وبعد ذلك العمامة على كلية رأسه شفاه الله وعفاه أصبح هذا الرجل جنوبا إما من جماع وإما من احتلام ماذا يفعل الرجل يريد صلاة الفجر ماذا يفعل يضرب على الحائط فيتيمم ثم يصلي وكانت هذه فتوى بعد طلبة العلم له قال له عليك أن تتيمن وأما طالب العلم المتشدد الثاني قال له ما أرى لك إلا الغسل قال إن اغتسلت قد أموت قد ينتهي عمري بهذا لأن الماء يضر بهذا الجرح قال ما أرى لك إلا الاغتسال لأن الله دل في ما أحال على التيمم إلا بعدم وجود الماء وأنت واجد للماء وده كلام صراحة من القوة مكان قال أنت واجد للماء هو واجد الماء خلاص فأنت إذا كنت واجدا للماء لا يصح لك أن تصير لنا البدل مع وجود الأصل فالرجل وقف حائرا قال اصلي او لا اصلي مالي والانخلافات ماذا افعل حاف التطبيقات في القواعد والفقه تصور الان الرجل قال له تيمم ولا نعم ما قال لان الجرح يتألم بالماء الثاني قال له ما اجد لك الا ان تغتسل بالماء لماذا لانك واجد بالماء رجل الشج في راس والشاش عممه طيب وقد قام جنبا ماذا يفعل رجل قال له تيمم الاخر قال له لا اغتسل انت توسطت بين الفتوتين قلت يغتسل وما قلت يتهمم نحن نلقنا قل له يتهمم لرأسه قلت لك كيف توسطت في الفتوى قلت عندي قاعدة تقول الميسور لا يسخط بالمعتور فسر العسر هنا امرار الماء على الرأس واليسر طيب طالما مش هستطيع يغسط جزئية من الجسد لأن الغسل الأصل فل... إن أعضاء الغسل كلها أعضاء الغسل كلها تنزل منزلته الوضو الواحد فإذا ما استطاع يمر يمرر الماء على رأسه انتهى الموضوع على الغسل يجذئه أنا أشوش على الطالب حتى يناقش يا محمد بقوله السلام إذا أمرتكم بأمر فلأتم منه ما استطعت ولأن المسؤول لا يسقط بالمعصور بمعنى أنني أقول يمرر الماء على كل الجسد ويأتي على رأسه لهذا لأنه بالنسبة للرأس غير واجد للماء لأن الوجود وجود الماء لابد أن يكون وجودا حقيقيا أو حكما أو حقيقة هو حكما غير موجود حقيقة موجود لكن حكما غير توجود لأنه لا يستطيع أن يصل بالماء إلى هذا الجرح لا يستطيع استعمال الماء حتى لا يضيق على نفسه أو يقتل نفسه وطبعا الحديث الذي فيه ضعف وانتحاف بعض العلماء هو الرجل الذي كان في رأسه شجه قالوا له ما نرى لك إلا الاغتسال أن تواجد الماء فلما اغتسل مات شهيدا بسبب هذه الفتوى التي جانبت الصار فقال النبي وسلم عندما أخبر انظروا انظروا إلى الجهل ماذا يحدث وماذا يفعل. اتخذوا الناس ترؤوتا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا انا طبعا لا ينطبق على هؤلاء أنا انظروا اذا افتى المرء بغير علم ماذا يحدث استحقوا ايه استحقوا الدعاء من انسلك انصح صح الحديث قال قتلوه قتلهم الله لولا سالوا ان لم يعلموا انما شفاء العله السؤال فلا بد أن يتعلم الغرض المقصود في هذه المسألة نقول الميسور لا يسقط بالمعصور كذلك كما بينا في الأسبوع الماضي في الفقه الرجل يعني كسرت يده والجبيرة إلى إلى المرفق وعليه إذا توضأ أن يغسل اليدين فجاء فغسل اليمنى وجاء لليسرة فوجد الجبيرة ماذا يفعل ماذا يفعل يمسح على الجبيرة ويجزئه نعم يغسل الباقي إلى المرفق الباقي لا بد يغسروه وإن لم يغسله لا يدزوه لأن الميسور لا يسقط بالمعصو. طيب ننتقل إلى القواعد الأخرى وهي قواعد في المعاملات القواعد الأخرى هي قواعد في المعاملات وهي قواعد مهمة علنا نمر عليها تفيدنا في هذا الباب القواعد قواعد في الضمان قواعد في الضمان أولها الزعيم غار. تعرفون من الزعيم؟ البطل وهو الرئيس الذي معه القتنة والرماح تعرفون الزعيم؟ الزعيم الزعيم هو البطل البطل غارب كل بطل غارب في كل الاطفال كلهم صح خطأ ما معنى الزعيم الزعيم يا إخوة بيش بين العامة الزعيم هو البطل صح؟ يا عم أنت زعيم؟ وأنا به زعيم نعم يعني إيش؟ يعني البطل يعني ضامن الزعيم هو الحميل هو الضامن الزعيم هو الحميل هو الضامن الزعيم غارم أيها هيغرم كان لبقى حد يتكفلك يعني لو أنت فعلا الآن تكفلك لن نترك أقول الأصل في هذه الطاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جميعاً صلى الله عليه وسلم أن رجلاً نزم غريماً له لعشرة دنانية قال له إما أن تغدي وإما أن تأتيني بحميل بحميل يعني إيش؟ يعني كفيل كفيل يعني إيش؟ يعني زعيم حميل هو الكفيل هو الزعيم قال إما أن تغدي وإما أن تأتيني بكفيل أو قال تأتيني بحميل فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من ببعض الزنير من معدن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا حد زنل في ذلك أو لا خير في ذلك فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عن الرجل وتصدق على هذا الرجل بما جاء به فتحملنا به هذا الوجه الشاهد لأن الرجل قال لو إما أن تغدي إما أن تأتيني بحميل يعني بكفيل يعني الزعيم فكان الكفيل هو النبي قال أنا الدار أنا الزعيم فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يوافق الرجل ولم يستطع إلى ذلك وفاءً قضى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال الزعيم غار وهذه رواية صريحة في عبد قال الزعيم غار دي لها فروع فصوية كثيرة جدا لنفصل فيها الآن يتفرع عليها قاعدة مهمة وقاعدة الخراج بالضمان الخراج بالضمان أو قل الغن بالغرم الغن بالغرم بمعنى إذا ضمن أحد شيئا يعني ضمن إتلافه فله الاستفادة منه بمعنى رجل استأجر سيارة وأخذها يستفيد منها هذه الاستفادة أن مثلا قل يسعى على أهلي أو يسعى على امرأتي يشتري حاجيات البيت فأخذها يستفيد منها مقابل الأجرة وهذه السيارة حدث فيها إتلاف بدون تفريج فهل نقول له أنت تضمن أم لا نقول لا الخراج بالضمان أو هذا المثل, المثل هذا في قائدة أخرى غير هذه القائدة الخراج بالضمان نقول مثلا رجل عنده رحم كالبقرة بقرة رحم وهذه البقرة يحلمها كل يوم هذه البقرة لو ماتت في يد المرتهم تقول له أنت ضامن أنت ضامن قل تنزل قل في الرحم أنه يضامن لو قلنا هو يضمنه فنقول يستفيد هذا الرجل بهذا اللبن وإذا قيل له اللبن لي قلنا له الخراج بالضمان لانها لو تلفت عندي يكون الضمان لك وممكن أيضا أن نمثل تمثيلا اخر نرجع إلى مسألة السيارة لو أخذ السيارة وهذه السيارة تلفت بدون هو هو لا يضمن هو لا يضمن أيوة نعم. هو الحاصل بذلك نأخذ الحديث يكون نبراسا لنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر هذه الواقعه اشترى رجل عبدا اشترى رجل عبدا واستخدم هذا العبد استفد منه استعمله اليوم واستعمله اليوم الثاني واستعمله اليوم الثالث فكل الخراج يأتي لمن يأتي للسيد لأن العبد لا يملك شيئا فكل الخراج اخذه السيد فوجد به عيبا وجد به عيبا والصحيح التقعيد العلمي في المعاملات أن كل سلعة فيها عيب يصح الرد الرد بالعيب فذهب يا رب العبد فقال رجل يا رسول الله قد استغله استفاد منه أخذ منه الغلة أخذ الخراج فقال له لم سنبع الخراج بالطمان أو الغن بالغرب نفس الأمر بقى إذا قلنا إذا اشترى سيارة هذه ممكن نقول إذا اشترى سيارة هذه السيارة سنت أجرى وأخذها في اليوم الأول فاستعملها وأخذ أجرة اليوم واستعملها في اليوم الثاني واستعملها في اليوم الثالث واستعملها في اليوم الرابع فجاء الرجل المهندس السيارات قال هذه السيارة فيها عيب ما كان لابد عليه أن يدين لك هذا العيب أخفاه عنك فذهب إلى البائع فأقر قال نعم كان فيها هذا العيب فقال له إذا أنا يصح لي فسخ العقد أنا ما أريد السيارة فرد السيارة بالعيب فقال الرجل البائع ائتني لأجرة الخمسة أيام أنت استفدت من السيارات أخذت الأجر اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس فقام الفقيه فقال له ليس لك أن تأخذ منه ما استغله من هذه السيارة لماذا؟ لأنها لو تلفت قبل أن يردها من الذي يضمنها؟ هل يرجع على البائع ويأخذ منه المال؟ هذه السيارة المعيبة لو تلفت في اليوم الرابع قبل أن يذهب في اليوم الخامس وتلفت هل يرجع على البائع بالثمن؟ ما يرجع فلذلك قال النبي صلى الله الخراج بالضمان أو الغن بالهرج الفروع لهذه المسألة مثلا خمسة أشخاص أرادوا بناء شركة وهذه الشركة شركة موارد مسائيل أو كل سيارات وكل واحد منهم دفع خمسة ألاف والثاني دفع ستة ألاف والسابع دفع عشرة ألاف المهم الشركة قامت على أسهم ثلاثة أو أسهم خمسة هذه الأسهم كل إنسان له مال معين دفع هذا المال ربحوا في السنة الأولى فلما ربحوا في السنة الأولى فكان تقسيم المال فكان تقسيم المال هذه شركه مضاربة الأول دفع 5000 والثاني دفع 10 آلاف والثالث دفع خمسة عشر من الجنيهات تقسيم الأرباح في هذه السنة يكون على على حسب الأسهم هذه خمسة آلاف, ألاف خمسة أسهم أسهم خمسة أسهم خمسة أسهم. فكان التقسيم على الأسهم جاء في السنة الثانية أيضاً ربح ربحا عظيما عظيماً فأخذه الأسهم ووزعت الأسهم على سبيل على سبيل الحصة على سبيل, سبيل الأسهم جاء في السنة الثالثة فخسر فلما خسروا أرادوا التوزيع فوزعوا الخسارة على أنفسهم بنفس الحصة وبنفس الأسهم فقام رجل فاعترض قال أنا لا أخسر أنا أعطيتكم المال على ألة أخسر فالإجابة عليه بالفقه يقال له اتق الله لا لابد أن تخسر بحصتك وبسهمك فإن الغنف بالغرم والخراج بالضمان كما ربح على سهمك العام الماضي عليك أن تقدر في هذا العام أيضا على سهمك وهذا يبين لنا يعني خطأ وضلال من يستعمل هذه المسألة أنه يأخذ من الناس الأموال ويوظفها ويقول له نعطيك 200 جنيه في الشهر او ثلاث جنيه في الشهر على مدار السنة وهذا ربة محت لأن المسألة كلها مسألة ربح وخسارة مقسمة على نسبة مشاعة 30% 40% 50% على نفس الأسهم فإذا هذه تبين لك أن الغلم بالغلم إذا وزع الربح على الأسهم أيضاً الخسارة توزع على الأسهم من الأمثلة الثانية في هذا الباب أيضاً إذا قمنا اشترى رجل غرفة أو كل شقة في بلاي واشترى الثاني الشقة الثانية والثالث والرابعة هذا البيت أصبح في المسمى عند ذي العامه اتحاد إيش؟ اتحاد ملاك. اتحاد ملاك فيحتاج أو تحتاج الأمارة أو البنايا إلى صيانة. هذه الصيانة من يتحملها؟ الدور الأرض. دور الأرض ولا الذي هذه الصيانة. صحيح؟ طب الدور الأعلى العلو. لأن العلوة أكيد دولة غني. فالدور العلوى هو الذي يتحمل الصيانة. صحيح؟ طب الدور الوسط. طب ما حدش تحمل السيانة وتتحدي للبناية سكان كلهم كيف ذلك كله حسب نصيبه طب ما كانت الشقة بألف وكل شقة بألف يبقى الكل بالتساوي يبقى الكل حسب حصته في الترميم أو في البناء نقول له الآن لابد أن تدفع أن تستفت الغلم بالغرم والخراج بالضمان فعلى سهمك عليك أن ترمم بهذا المال أيضا من هذه الأمثلة اشترى رجل سيارة أجرى وانتفع بها ثم ردها لعيب قلنا له لا ترد بس الغلة التي استفدت منها بهذه السيارة لأن خرجت بالضمان الضمان والغن بالغرب في قاعدة ثانية على هذا الباب أيضا الأجر والضمان لا يجتمعان الأج والضمان أو الأجرة والضمان لا يجتمعان وهذه مهمة جدا وهذه طبعا لابد, لابد من استطيع هذه المسألة الأجرة والضمان لا يجتمعان بمعنى راجل عنده معرض سيارات وهذا المعرض المعرض السيارات ما يبيع فيه السيارات يؤجر السيارات فأتي رجل يستأجر السيارة يوم والثاني يستأجر السيارة ثلاثة أيام فنقول الآن هو بيستأجرها كرامة يعني يسلم عليه ويهش وبش في وجهه فتكون هذه أجراته صح؟ ها؟ بيؤجرها بإيش كرامة ولا بمال؟ بأجرة نقول للقاعدة الأجرة والضمان لا يجتمعان بمعنى إذا أعطاه الأجرة وأخذ السيارة وبعدما صار بها ساعة قدر الله والعجل انته فوره فما ما ترك فيها قطعة سليمة فماذا حدث جاء الشيخ الكريم صاحب مكان السيارات قال الآن دارت في تلك رحمة بك لأن أعرف أنا من الفقراء هتدفع أربعين هتدفع أربعين ألفا فقط قال أنا عليك على عشرين لا بد أن تضمن هذه السيارة فنقول له الفقيه إذا سمع هذا الكلام يقول استغفر الله لا. لا لا تجتمع أجرة وضمان اذا دافع لك ضمان انه ما في خراج هنا الأولى كانت الخراج بايش بالضمان هنا ما في خراج هو دفع للقراج دفع له ثمنه فنقول له لا تجتمع أجرة وضمانه إذا استأجر السيارة وعطت أجرة اليوم ولم يتعدى المهم عدم التعد ولم يتعدى فإنك لا تضمن هذه السيارة وتكون قد وقعت عليك بقدر الله لفعلها كالجائحة التي تقع على السمر فإنهم سلمناها أن يأخذ من المشتري مالا لهذه الجائحة إذن الأجرة لا تجتمع مع الضمان بحلم الأحوال مثل تفل حتى يتبين المثال للإخوة رجل نزل في الليل نزل فوجد السيارات فعجبته وكان عنده كثير من المفاتيح ففتح الماق ثم دخل فأخذ السيارة وأخذها إيش محبة في الله أخذها إيش محبة في الله ولا أخذها غصبا غصماً فغاصم السيارة وأخذها وذهب يقول أنا لابد أن أذهب إلى الفقراء وأوزع عليه هذا المال الذي عنده وذهب حقيقةً للفقراء وأراد أن يفعل طيباً يتعاون على الضر والتقوى حتى يعني دخل بالسيارة بعدما أعطى الفقراء دخل بالسيارة في قطار فأبقى منها شيئا ما أبقى منها شيئاً؟ فهل نقول له عليك الضمان؟ سيقول لا الخراج بالضمان؟ وأنا ليس علي تمك شيء تعاونت على البر والتقوى وقد وصلت المال الذي معي للفقراء فلا ضمان علي ماذا تقولون في هذا القول بنفس القائدة ماذا تقولون نعم هو فاعل الخير لا يضيع ها حريف طيب الأجر والضمان لا يجتمعان أين الأجرة؟ الأجرة والضمان لا يجتمعان هو لم يدفع الاجره بل غصب هذه السيارة فلذلك قلنا لو أنت الضامن كالمفرد أنت الضامن والأجرى هنا ليست مقابل الضمان الاجره الضمان لا يجل سميعان كل ما كاتب السيارات بيكتب عقد بيقول له المصمار عددفعه كل ده حرام هذا التصعيد كل ده لا يجوز تضمين أي أحد يؤجر ما يدوك مخالف للصحيح الأجرة والضمان لا يجي سميعان رجل عنده مكتبة فوجد ان طلبه العلم عز عليهم أن يشتروا كتب العلم فأخذ يصطى طويلة جدا كتب قال الكتب هنا للتأجير ليست للبيع فهي كتب المجموع طويل وكتب الرجال كتب يعني لا يستطيع الرجل أن يشتريها قال أنا أؤجر كتاب العلم الواحد بخمس جنيهات شهر وسبعين كتاب بقال في جنيه ثلاثة أشهر فجاء الرجل فاشترف فأجر منه كتاب الشرح الممتع وهو ممتع بحق رحمة الله على الشيخ الفح الجبل الذي ألف هذا الكتاب أو كتب الكتاب من شرح رحمة الله عليه فالرجل أجر هذه الكتب وأخذها يقرأ فيها وهو يقرأ فيها ينظف المسائل هذه المسألة من أهم المسائل فقد تخطط على هذه المسألة ثم ترك بعد ذلك الكتاب هنا الرجل يسهر ليلة هو ويقرأ الكتب حتى يعني يده على الأوراق فانبرت الأوراق حتى تلف الكتاب فرجع للرجل فقال أجرت ملك الكتب شهرا هذه الكتب فأعطاه جناد من غير من غير الكتاب فماذا حدث جاء الرجل فقال أنت طالب علم قال نعم قال حي هلم بطلبة العلم فخرج وكتفه في الكتاب حتى أجعله بجانب الكتب حتى أجعله عبرة ليش لطلبة العلم قال سني بالمال أنا الحمد لله من سنين ما بعته كتابا فسأبيع عليك سأبيع عليك لأنك أتلفت المال فكان طالب العلم مجدا باهما فقيها يعرف كيف يطبق القواعد فقال له أنت وهو يسجل أنت استلمت مني الأجرة قال نعم قال وأنا اقسم بالله أنني فردت قال اقسم أنك لا تفرد قال الحمد لله اسمع القاعدة عند العلماء الأجرة والضمان لا يجتمعان. فإن دفعت لك الأجرة فأنا لا أضمن وهذا تلف في استخدامي له. وهذه تبين لك لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان. في الأولى مسألة الخراج الضمان أو مسألة الأشرطة فلا يجوز الإخوة هو يأخذ الشريط ويلزم الأخ بإيش؟ لأنه لو تلف. بأنه الثلاث يتفع حقه هذا اللي حاصل مع الثلاث تربع من المكاتب الإسلامية عندنا في المساعدة الآن معلّف ورقة اللي يستفيد من الشريط أسلفه يأتي بشريطين عقابة تعذيراً من الماء وهذا لا يصح بحال من الأحوال ما دفعش أجرة طيب نعم أنا أقول بالقاعدة على ما قلت في هذه القاعدة قلت في هذه القاعدة قلت مما سبق في ذلك لأنها وقفت على السماع خلاص كان الأجرة دفعت لأنها أصبحت فلا يصح. أن تغرم الرجل على ذلك. ما قالش كده ما أشجده ما أشجده ناتلف شيء عليه الصاحب. ما أشجده قال إنام بإنام وطعام بطعام. فاستنبط العلماء الصائدة أن من أتلف شيء عليه الصاحب من أتلف شيء في إيش؟ في التقرير عليه الصاحب؟ لكن حياته حياته كأتيك الصائدة أن هو الجواز الشرعي لا دم معه أيضا. كأتيك الصائدة أنا تبين لكم مسألة قاعة الأشرطة هذه أن الجواز الشرعي الشيء اللي الشرط أقره لا ضمان فيه لما عندنا الأجر والضمان لا يجتمعان رجل أجر شقف وجلس فيه كهرا كاملة. يجلس يصلي ويقيم الليل ويذاكر ويطلب العلم ومعه أهل وأولاده لكن الأولاد الصغار تعرفون لا ينضبطون ولا يقف أحد مكانه فالولد يتعلق على استطارة فيقطعها والثاني على الشباك فينصره فيعني الشقة حدث فيها ما حدث بالبهلولات الذين كانوا في الشهر فبعدما انتهى الشهر قام الرجل وقال أشكر لك افضالك وإكرامك لنا طب اجره الشهر انت أخذتها فخذ هذه اكراما لك وترك قال لا تف هنا يأتي المخبر الآن ينظر الشقة هل هي كما كانت أن فنظر فوجد فيها بعض الاستفاس قال تقي الله إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إناء بإناء وطعام بطعام قال هذه شقة ليست إناء قال لا أنا أقول لك أن القاعدة أن من أكل بشيء فعليه إصلاح قال أنا ما أتلفته أنا أعطيتك الأجرة صحيح قال نعم قال تشهد الله أنا فرت قال لا أنت ما فرت قال إذا الأجرة والضمان لا يجتمعان إن أخذت الأجرى فلا ضمان عليه القاعدة الأخيرة التي تتفرع على هذه القواعد هي قائدة الجواز الشرعي ينافي الضمان الجواز الشرعي ينافي الضمان معنى إذا تطرف الشخص بشيء أطره الشرع عليه فحدث إطلاف فإن هذا الإسلاف لا يضمنه قل مثلا رجل عنده بيت واسع أو أرضه واسع وهذه الأرض الرجل قال أنا سمعت أن الأرض سبع فلا فلابد أن أحفر بئرا يصل إلى السبع أراضيين المهم أنه يريد أن يحفر بئرا يستفيد منه ماء وينظر في السبع أراضيين فحفر بئرا ولما حفر البئر جاء رجل ببعيره وهو يمشي فسقط في هذا البئر الرجل المفروض البعير يمشي فين؟ يمشي في الهواء صح البعير وين يمشي في الشارع وين يمشي على الأرض ولا على الهواء على أي أرض الخضرة أو الثانية أي أرض؟ لا ما يستطيعش ما تقولش البعير يدخل بيوت الناس صح يمشي على الطرق المستوية التي يسير فيها لكن لو البعير الرجل نام على البعير ودخل بيه على البيت فثقت الرجل وسقط البعير فمات الرجل فجاء أهله وكانوا من أقصد الصعيد فقالوا القصات بد لابد للقصة حافر البيت فهم كانوا اهل دين فقالوا نرجع الفقير فقال الفقير هذا البئر كان في الشارع قال هذا كان في بيت قال ما أدخل البعير بيتك قال سلوا قال لا احيي الرجل مات فقال الفقير لو دخل بيتك وسقط في البئر وانت قد استخدمت او حفظت البئر هذا في ملكك فانت تملك ذلك والشرع يجيز لك ان تفعل ما شئت في ملكك ما دمت لا تضر بالغيب فالموت هنا غبت البعير والرجل ليس فيه شيء لما؟ لأن الرجل قد, إيش؟ قد فعل شيئا أقره الشرع فالجواز الشرعي لا ضمان معه الجواز الشرعي لا ضمان معه خذ أمثلة على ذلك لو استأجر رجل سيارة وهذه السيارة سيارة اموله فحملها فوق طاقته. فسار بها بعض الأمطار بعض الكليوات. توقفت السيارة وسقطت العجلات فجاء الرجل طاح السيارة فطلب بالضمان. فماذا نقول له ماذا نقول له شكرا. ماذا نقول له ها. يعني هذه صحيح لو طبقتها فاذافرها عليه الضمان لماذا احسن لا هو. نقول هو جائز شرعا ان يحمل على السيارة طاح لكن إن جائز هذا له ضابط وله حدود ان يحملها فوقه فاذا حملها فوق طاقتها فقد فرك ففي التفريض الضمان ففي التفريض ضمان كما قلت أنت لكن زاد أنه قد فرق فهنا التفريض لابد له من الضمان نزمه بالضمان إذا جاء رجل وكان كريما وذبح بعيرة وجمع الإخوة الكسر رد أن هو يعني يصنع وليمة لإخوانه في الله وطال أفضل من يدخل بيته ويأكل طعامه من العين لأنهم هم الذين يحملون الرايه فلما قال ذلك ودعا كثير من طلبه العلم فالتفقوا حول الطعام وكان في طعام آخر أشهى من هذا الطعام مخبأ في الداخل فوجد إلى طالب علم ياخذ بمنهج الثوري إيش هو منهج الثوري يأكل كثيرا ليقوم طويلا الرجل يقول أنا لو جلست على خمس أكباش سأأكلهم جميعا لما عشان أقوم طول الليل من العشاء إلى الفجر فقال له صاحب البيت هناك في الداخل شيء وإن أردت أن تلتقت منه بعض اللقيمات بعض إيه؟ اللقيمات فلك ذلك فدخل الرجل كان منهج ومنهج رحمة الله على أمير المؤمنين في الحديث فأغلق عليه الباب الناس ما يسمعون صوتا ولا نفتا فدخل صاحب البيت ففتح الباب فوجد أن القنسة أبعرة وقامت على العراق قد انتهت والرجل واقف يصلي الحمد لله أنه يصلي حتى يطبق القاعدة فوقف بالعصا وبالسيد أمامه قال انتظر السلام والرجل يطيل وهو واقف أمامه حتى سلم فقال نصبتك لي الآن كيف تفعل؟ لما أكل كل هذا الأكل؟ قال ليس لك أن تلوم عليها قال لماذا؟ قال الجواز الشرعي لا ضمان فيه قال لا بد أن تذهب إلى قال لا أضمن قال لماذا؟ قال الجواز الشرعي لا ضمان فيه قال فسر لي قال أما أجست لي وأبحت لي أن أدخل فأأكل قال قلت لك خذ انتقد بعض اللقيمات قال أبحت ولا ما أبحت قال أبحت قال إذا جائز شرعا أن اكل ولا ما قال جائز شرعا أن تأكل. قال إذا الجواز لا ضمان معه. قال لما لي أقل فأنا بدخل على الاصل والقلب والحواشي ومن تعلق بها وكل شيء منهجي أن أأكل كثيرا حتى أقوم كثيرا فإذا أباح الرجل لأحد طعاما فليس له أن يضمنه أن يأكل كل الطعام أيضا من فروع هذه القاعدة إذا فكذا يعني كانت هناك لخمسة من الشركاء فجاء رجل في هذه البناية فسكن في بعض الأدوار سكن وحده ولما سكن وحده ونام حدث حريق أو شب حريق في البناية بأسرها فهدمت والحمد لله خرج الرجل حيا فقال الشركاء أنت كنت موجودا والحريقة تشب ولم تفعل شيئا أنت الضامن هنا قال لست بضامن قالوا لما قال الجواز الشرعي ينافي الضمان لا يجتمع الجواز الشرعي مع الضمان تفسروا لي هذه القاعدة وكيف نطبقها على هذا الرجل الشريك الذي جالت في البناية التي هو يعتبر شريكا فيها فقال أنا عندي جواز شرعي لا مني شيء الجواز الشرعي لا يجتمع مع الضمان كيف نطبق هذه القاعدة على فق هذا الرجل الذي شب الحريم في البناية فهدمت فقالوا أنت الضامن أنت كنت موجودا وانتفعل شيء نعم يجوز له أن يجلس في ملكه فهو في جزء هو شريك فله جزء مملوك له في هذه البناية فهي جوز له ينام بدون أن يأخذ إذن هؤلاء وهم قد تعللوا قالوا لم نأذن لك طال ما احتاج لإذن منكم لأني شريك في هذه البناية والجواز الشرعي ينافي الضمار هذه تعتبر قواعد خمسة تضمتهاين منها إن شاء الله الأسبوع القادم يعني حوالي أيضا سبعة قواعد من قواعد النكاح حتى ننتهي من الكتاب يعني ان شاء الله وعيد او ثلاث بالكثير سننتهي من كل الكتاب ونشرح في كتاب اخر باذن الله قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم